الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَعْبَرَ اللَّهُ التَّخِذُ وَلِيًّا فَأَطْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُل إِنِّي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 من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 124. وهم يحملون أوزارهم على غهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون 126. تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون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 ما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آيَةٌ من ربه قل إِنَّ الله قادر على أن ينزل آيَةً ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون وما من دَابَّةٍ في الْأَرْضِ ولا طائر يطير بجناحيه إِلَّا أُمَمٌ أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء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 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أَبْوَابَ كل شيء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 قل لا أَقُولُ لَكُمْ عندي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الغيب وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي ملك إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يوحى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهبني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر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 كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء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 وكنتم عن آيَاتِهِ تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مَرَّةٍ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم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 الشَّيَاطِينَ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أقعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله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 من يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين انما توعدون لات وما انتم بمعجزين قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ من تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 قد خسر الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى الله قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 فلو شاء لهداكم أجمعين قُلْ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أَنَّ الله حرم هذا فَإِنْ شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أَهْوَاءَ الذين كذبوا بِآيَاتِنَا والذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ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 قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء